من اُم وعالأرض مالوش نصير كنت احناين علي وجرحوني بيدين والجرح يا ناس بيوجه لما يكن للحال شفت جارح دید شفو انه حب دید وانا شوف دي انظر يا دوب والفلاس الصد يا ما من بحر شكله